إن لك في سبحا طويلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبت إليه تبتيلا واذكر اسم ربك وتبت إليه تبتيلا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 فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيْفًا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إن